هذا برد الطابود تقرأ السادة القادرية نفعنا الله بهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم أصبحنا وأصبح الملك والعظمة والجلال والجمال والعرش والكرسي والسماوات والأرض والبحار والنجوم والجبان والشجر والدواب لله رب العالمين أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم الخليل حنيفا مسلما وما نحن من المشركين رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ولك الشكر اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم ونعود بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده ربنا عود بك من الكسن وسوء الكبر ونعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد كله لله نعوذ بالذي يمسك السماء تقع على الأرض اللابيل من شر ما خلق ودرى وبرى من شر الشيطان وشركه اللهم بك أصبحنا وبك أنسينا وبك ناحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم اجعل يوم يومنا هذا صلاحا ويسطه نجاحا وآخره فلا حيا رحم الراحمين اللهم إنا أصبحنا نشيدك ونشيد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما صدعت أعود بك من شر ما صنعت أبوه لك بنعمتك عليه وأبوه بذنبي فاغفر لي لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم فاطر السماوات والأرض أن الغيب والشهادة رب كل شيء وملكه نشهد أن لا إله إلا أنت نعوذ بك من شرور ومن شر الشيطان نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه وأن نقترف على أنفسنا سو أن أو نجره إلى مسلم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 سبحان الله لا بد للابد سبحان الله الواحد الأحد سبحان الله الفرد الصمد سبحان رافع السماي غير عمد لم يتغن صاحب ولا ولدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كف عن أحد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أنت أحق من ذكره وأحق من عبده وأنصر من ابتوى وأرأف من ملك وأجود من سهل وأوسع من أعطى أنت الملك لا شريك لك والفرد لا لدلك وكل شيء لها إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن توصى إلا بعلمك فطور فتشكرون وتوصوا فتنفرون اقرب شهيد ادنى حفيظ حلت دون النفوس واخذتها بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلان ما حللته والحرام ما حرمته والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبيد عبيدك وأنت الله الرؤوف الرحيم نسألك اللهم بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصالح عليه أمر الدنيا وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تقبلنا في هذا اليوم وأن تجيرنا من النار بقدرتك اللهم ما إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا ضيبا اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشعور اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وأمن وستر فأتمم علينا نعمتك وعافيتك وأمنك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسان ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال Allahumma dahi al sinetimden al قلوبنا من النفاق، وعملا من الرياء، وأبصارنا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين، وما تخفي الصدور، يا ذا الملك والملكوت والعزة والكبرياء والعظمة والسلطان والقدرة، اصلح لنا قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وأسرارنا وعلانيتنا، وبارك لنا فيما رزقتنا، ومن علينا بالعافية من بلاء الدنيا وبلاء الْآخِرَةِ يَا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أَرْحَمَ الراحمين يا حين يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين اللهم عافنا في أبداننا اللهم عافنا في أسماعنا اللهم عافنا في أبصارنا ربنا لا تزيع قلوبنا بعد إذ هديتنا وأبذنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم توفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا عسنة وفي الآخرة عسنة وقنا عذاب النار وعذاب الفقر وعذاب القبر وسوء الحساب وسوء واختمنا منك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين